لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْلُ وهم يَسْجُدُونَ يؤمنون خيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم لا اولادهم من الله شيئا واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل فيها صر أصابت حرث قوم ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَنصُرُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّ مَا عَلِمْتُمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ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 إ تَصْبوا وَتَتَّق وَأتُكُ من فَور هذا يدِدَكم رَبّكم يددكُ رَبّك بِخَسَةِ آلى ف مِ المَل إِكَةِ مسَمِين وَماَا جَلَ الله إِا بشرلَكُ وَ تَقومُمَ إ ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم, أو يكبتهم فينقلبوا خاؤبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّ 119. وقلوا الرباء ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون 110. واتقوا النار التي أعدت للكافرين 111. لعلكم ترحمون